أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالنسي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمَنَ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُصُّهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا الذِّكْرَ الْمُبِينُ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أننا أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض وََّذينَ آمَنُوا بِالباقِ وَكَفَووا بِاللهِ أُولَا إِكَول الْ القاسون وَيَتعجلِونَكَ بِالعَذاابَ وَلَلَا أَجَنُ سََّا الجَ وَلَا يَأتئ النَّون بَوْْثَتَوا وَذَا يَشقُون يَتعدِلُونَكَ بِالعَزَابِ وَإِن جَن مَ لََمُحفَثُون يَوْمَ يَأشَعُون عَذاابُ مِ صَوْثِهم وَمِنْ تَحتِ أَْبُهِم وَيَقُول ذُوقُ مَا كُ تُم تَعْمَلُون <تصفيق> يَاعبَاد الذي ن آمَنُون إِ أَرض وَاسِعَتُون فَإِ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 نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السمير العليم ولئن فعلتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء مِنْ عباده ويقدر له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 فإذا ركبوا في الكلت دعوا الله مخلطين له الدين فلما نجاهم إلى البل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنحمة الله يكفرون وَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام يَقُومُ فِي أَجْنَلِ الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَظْفُرُونَ فِي ضَعْفِ إِنَّ لِلَّهِ الأَمْرَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ الله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 يَعْلَمُونَ غَيْرَ مِنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ آخِرَتِهِمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى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 كانوا اشد منهم قوها واساءوا الامر وعمرها اكثر مما عمرها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أتاء السوء أن كلروا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَمَا لَهُ مِن تَّذَكُّرَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين ترهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته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 وِكُم اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وألوانكم إِ فِي لكَ لَ آياتاتِ للعَمِين وَمِنْ آياتَاتِ مَ نَمكُم بالِالَّيْلِ وَن آلِ وَبِتِظَءُكُم مِ صَبلِه إَِّ فِيذَلكَ ل آياتَكِ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ نَسِيمًا فَيُحْيِي به الأرض بعد موتها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 وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ مُنْزِلَاتُ ذَلِكَ وَمَا كَانُوا يُنْزَلُونَ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن إذا, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم شلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت حيديهم إذا هم يقنطون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقذر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ الذَّقَرِ قُرْبَتاً وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ إِلَٰهٍ مَّنْ يَسْأَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل إيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ القَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَن كَذَّبَ وَفَرَّ عَلَيْهِ كَفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِ يَهْدُونَ ليجزئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتي ولتجري الفلك وَإِذْ تَجَلَّىٰ لِإِبْرَاهِيمَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَغْثَيْنَا مِن قَوْمِكَ عَوْسًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنْتَقَمْنَا مِنَ الذين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل اللياح فتسير شحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كتفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَيٍّ لَّذُنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ هَٰذِهِ لَمُبْلِسِينَ يَظُنُّونَ إِلَىٰ أَسَاطِيرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده فَإِنَّكَ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ يُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضحف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُصْفَخُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ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 ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطرون كذلك يصدع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق وَلَا يستخفنك الذين لَا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف هدى ورحمة للمحكمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 تكفرا كأن لم يسمحها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِوَيلٍ عَمَدٍ تَنُوحُهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ أنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأعوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن لله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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن كذيب ما ليس لك به علم فلا تطع ما وصاغه ما في الدنيا معروفا وصاغه ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي ارجعكم فانبئكم فما كنتم تحنون يَا أُنَيَّ إِنَّ لَئِنْ إن تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني أكم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصح الخدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مجيك واغبط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ شَقَّ وَلَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْدَى عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ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 إِلَٰ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِلَّا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ 17. سبعة أبعو إما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 18. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله تميع بصير لَْ سَرأ الله يُولدُ الَّلَ فه وَيولجه وَفِي الَّلِ وَتَفرَرَ الشَّمْتَ وَلُ قَمَ وَسَخفرَ الشَمسَ وَ قَمَرفُلّج إلَ أَجَلم مثَم مَو الله بِمَا تَعْمَلونَ قَب ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الشبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البل فمنهم مقتصد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 وَمَا تجري نفس ماذا تكتب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من أنطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء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 بل هم بالقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يفتل بكم ثم ربكم ترجعون فَلَوْ تَنَازَعْتُمْ فِيَّ لَيَذْبُلَنَّ الْبُرْحَانُ وَلَأَصْبَحَ لَكُمْ قُرْآنًا فَلَا تُصْغُوا لَهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْشِيرًا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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نجلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم فَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِكِذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في ملة من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوكلون إن ربك هو يفحل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أننا نتوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زررا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 إن الله كان بما تعملون قبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَماَا جَعَلَ أَذواجَكُم الل إتُ غيُونَ مِن النَّأُهاتِكُم وَماَا جَعَلَ أَجع أَكُم أَبنكُمْ ذَالِكُم قَوْيكُ بِأَوِكُم وَلهَّم يَقولُول الحَفق وَهُو يهدي قدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناع فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله ضفورا رحيما النبي أولى في المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وَقُولُوا لِلْأَرْوَاحِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَّا, أن تفعلوا إلا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 وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إِذَا أُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا وَقَعَتِ الْأَدْشَارُ وَبُلُوَّاتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ يَبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَجُلَّى ذُلًّا زِلْزَالًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ قَائِمَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْبَلَ مَا قَامَ لَكُمْ سَوْفَ ويتأجن فريق منهم النبي يقولون إنه يوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ أُلْفِتِ الْفِتْنَةَ لَاتَوُها وَمَا كَلَبَتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّيُمْسِكَنَّكُمْ فِرْعَوْنُ إِن تُرِيدُوا مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِلَى اللَّاتِ تَمْتَعُونَ إِلَّا فِرْعَوْنَ قُل مَّنْ ذَا الَّذِي يَحْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِذَا أَغَاضَ بِكُمْ غَضَبَهُ أَمْ أَغَاضَ بِكُمْ رَحْمَتَهُ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِهِ وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائدين الإخوان ما نمّ إلينا ولا يأتون البهث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم بعمل إليك تدور أعينهم كالذي يرشى علي من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة عداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحدث الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ فَاضِلُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِهِمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ نَاطِقِينَ إِلَّا قَلِيلًا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 وصدق الله وَمَا وما زادهم إلا إيمانه وتسريما من المؤمنين لجألوا صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما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 وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ضاهرهم من اهل الكتاب من فيصيم وقذف في قلوبهم الرعب فوضاث في قلوبهم فريقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَجِيَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا مَا كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كنت ان تُريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعهكم فتعالي نمتعهكم واشرحوا لنا جميلا وِقُلْ إِن تُرِيدُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلٍّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ, من الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ